وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنَهُ وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السادس والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى والاسم اليوم هو اسم الودود لقول الله عز وجل في سورة البروج وهو الغفور الودود الله سبحانه وتعالى ودود الودود على وزن فعول من صيغ مبالغة اسم الفاعل واسم الفاعل واد والمصدر هو الود إذا اسم الودود أصله من الود ماذا تعني كلمة الود؟ في المعاجن الود هو الحب ولماذا سمي الحب حباً؟ قال الحب مأخوذ من حبب الأسنان وحبب الأسنان صفاؤها وبياضها ونقاؤها أسنان بيضاء ناصعة ناصعة نظيفة نقية صافية فالذي يحب الذي يحب الله عز وجل من خصائصه الصفاء والنقاء والطهر والإخلاص والحب من أحب البعير أي استناخ فالمحب خاضع لمحبوبه نأخذ من حبب الأثنان الصفاء والنقاء ونأخذ من أحب البعير أي أناخ أي خضع فإن المحب لمن يحب يطيع محب مستعلي المحب خاضع المحب متواضع المحب متذلل والحب هو القرط القرط ما تضعه النساء من الحلي في آذانهم ومن شأن القرط أنه دائم استقل كل. فالمحب يتقلب في اليوم الواحد من عشرين إلى أربعين حال أما هذا الذي يلزم حالاً واحدة هو منافق يتقلب من الخوف إلى الرجاء إلى السكينة إلى القلق إلى السرور إلى السعادة إلى الشعور بالخطر إلى القلق على محبوبه ما دام هناك حياة في حركه، أما الميت ساكن فالذي مات قلبه تسكن أحواله أحوال ساكنه. المنافق يمضي عليه أربعون عاماً ولا يتغير حاله حال السكون لكن الحياة فيها غليان فيها تقلب فيها تغير من حال إلى حال فالقرط الحب هو القرط ومن شأن القرط التقلقل والتحرك والحب من الحبة التي تنبت شجرة فالحب له ثمار ميانعة كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين يعني إذا أحببت الله حبك لله عز وجل بذرة تنبت شجرة وارفة الظلال يانعة الثمار باسقة الأغصان خيرها دائم وظلها كل هذه المعاني الصفاء والنقاء والخضوع والتذلل والتقلقل، والنباء، والخير العميم كل هذه المعاني مستفادة من الحب لكن السؤال الدقيق الود هو الحب؟ إذا قلنا نعم يأتي سؤال ما الفرق بينهما؟ وهل في اللغة؟ إسمان مختلفان لمسمى واحد أم أن اختلافه الاختلاف في البناء دليل اختلاف المعنى لا شك أن هناك فرقا دقيقا بين الحب وبين الود الحب ما استقر في القلب والود ما ظهر على السلوك تحب فلانا مشاعر الميل نحوه حب ابتسامتك في وجهه ود قدمت له هدية ود أعنته في مشكلة ود زرته إذا مرض عدته في مرضه ود قدمت له هدية في زواجه ود نصحته ود المشاعر الداخلية هي الحب والمسالك المادية هي الود فكل ودود محب وليس كل محب ودود ممكن إنسان ينطبي على محبة ولا تظهر في سلوكه أما كل ودود مودته أساسها مشاعر الحب في قلبه الله سبحانه وتعالى يقول وهو الغفور الودود يعني كل هذا الكون تودد من الله إلى الإنسان الكون المجرات السماوات والأرض الشمس والقمر الأمطار مليون نوع سمك ود تسعة تسعمائة نوع من الطيور تسعمائة ألف نوع من الطيور ود الآلاف المؤلف من أنواع الأزهار بشتى الأشكال والروائح ود أنواع الفواكه ود هذا الطفل الصغير الذي يملأ البيت حيوية ود هذه الزوجة التي صممت تكريماً للإنسان وهذا الزوج الذي خلق تكريماً للمرأة ود هذا الصوف الذي خلقه الله لنا ليقينا حر الشتاء ود برد الشتاء ود يعني أي شيء سخر لهذا الإنسان هو في الأصل ود الخلق الكون كله سخره الله لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكرين الكون كله سخره الله لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكرين فالودود هو الذي يعني يترجم حبه إلى سلوك واضح ولكن سؤال الإنسان إذا أحب يميل فإذا ابتعد المحبوب صار هناك ألم هي ألم الفراق ما من إنسان يودع محبوباً في المطار إلا ويبكي ما من أم يفترق عنها ابنها إلا وتبكي فهل يصح هذا المعنى بالنسبة إلى الله عز وجل؟ علماء التوحيد قالوا لا الميل الذي من شأنه الضعف والتحسر والألم هذا لا يصح على الله عز وجل لكن الإنسان إذا أحب إذا أحب أحسن وإذا أحب خضع وإذا أحب تذلل فالإنسان هكذا يفعل لكن الله إذا أحب أحسن ورحم وأكرم فحب الله عز وجل للمؤمنين ثابت في القرآن الكريم حب الله للمؤمنين ثابت في القرآن الكريم والدليل يحبهم ويحبونهم محبة الله عز وجل للمؤمن تعني حفظه تأييده نصره آه، إكرامه آه، إنزال الرحمة على قلبه إنزال السكينة إغناءه بكل ما يحتاج هذا هو الحب الإلهي أما حب الإنسان لله عز وجل يعني الميل فإذا جفاك ربك وأبعدك عن, عن, عن أنواره شعرت بألم لا يطاق فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلكنا فأيثر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا الإنسان إذا أحب الله يعني مال إليه وركن وخلد إلى إلى ظله وإلى أنواره وإلى تجلياته وإلى سكينته وإلى الشعور بأن الله يحميه ويحفظه لكن حب الله للإنسان يعني التأييد والنصر والتوفيق والحفظ وما شاكل ذلك لكن الود ما يتجسد به الحب الود ما يتجسد به الحب هذه المقدمة والآن إلى الآيات أو إلى المعاني الدقيقة التفصيلية لمعنى الودود. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو الغفور الودود. الودود بمعنى فعول والفاعل هنا بمعنى فاعل الواد يعني الذي يكرم عباده، الذي تعد نعمه مظهرا لحبه لعباده. هل أنت يعني بشكل بسيط جدا إذا أحببت إنسانا ورأيت على ظهره نملة تزيح تزيحها عما إذا أحببت إنسانا ورأيته يرتجف بردا تعطيه نعطفا إذا أحببت إنسانا ورأيته بحاجة إلى شيء تقدمه له فالود يعني المظهر المادي للحب فربنا عز وجل وهو الغفور الودود الواد كل هذا الكون مظهر لحبه كل هذا الكون نوع من أنواع الود الإلهي هو تودب إلينا بهذا الكون تودد إلينا بهذا الكون يعني من أجل ألا نبتعد عن هذا الموضوع كثيراً هذه الدواب ألا تأكل طوال حياتها الشعير فقط؟ هو المقبلات وهو الحلويات وهو الفواكه ما تغير شعير؟ أما الإنسان ممكن يأكل لشهر الزمان كل يوم طعام ممكن يتذوق أنواع كثيرة من الفواكه ممكن يستعمل هلا أنواع العطورات دخل لمحل العطورات شيء بحير مئات ألوف وكل هذه العطورات في الأصل من خلق الله عز وجل هذا الياسمين وهذا البنفسج وهذا الورد وهذا أبداً كل أنواع الروائح أساسها من خلق الله عز وجل طيب خلق هذه الروائح الطيبة وخلق هذه الحادثة الدقيقة التي تتذوق هذه الروائح الطيبة إذن خلق الشيء وخلق الجهاز المستقبل له خلق هذه النعمة وخلق ما يستقبلها هذا هو الود إذا هنا الودود يعني الواد الودود الذي يتودد إلى عباده بكل النعم الودود هو الذي يتودد إلى عباده بالنعم فإذا صحت الرؤية واستيقظ القلب وتفتحت البصيرة رأيت أن كل هذا الكون ما هو إلا تودد من الله إليه إلى هذا الإنسان الآن بالعكس انته حينما تصلي وحينما تصوم وحينما تحج وحينما تغض بطرك وحينما تصدق وحينما تكون أمينا وحينما تنصح المسلمين وحينما تأمر بالمعروف وحينما تنهى عن المنكر وحينما تنفق من مالك كل هذه الأفعال من اعتقادات إلى عبادات إلى معاملات إلى آدام هي في حقيقتها تودد إلى الله عز وجل هو تودد إلينا بالكون ونحن بالوجود أوجدنا وسخر لنا هذا الكون وأعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض ونحن نتودد إليه بالإيمان به، وبعبادته، وبطاعته وبامتثال أمره، وبترك ما نهى عنه وبالتخلق بأخلاق نبيه، وبالبذل والعطاء يعني صار الكون كله الكون من قبل الله تودد إلى هذا الإنسان وكل أعمال الإنسان هي في حقيقتها تودد إلى هذا الخالق العظيم فوهو الغفور الودود أي الواد الذي يتودد إلى عباده بنعمه بالله عليك لو واحد دعك لبيته لا رأيت في هذا البيت مدفأ من مدفأ مسبقاً مو حينما طرقت الباب انطلق ليشعل لك المدفأ. لا البيت مدفأ من ساعة الماء العذب الزلال المعطب الماذهر الأرائك المشروبات المتقنة الطعام النفيس العطر الورود الهدايا ألا تخجل ألا تذوب حبا له ألا تشكره من أعماقك ألا تقول له يا أخي والله غلت حالك صدلت عليه الإنسان عبد الإحسان لماذا تتحسس إذا إنسان دفع عنك في سيارة طول الطريق تبقى خجلا منه يا أخي والله خجلتني طيب كل ليرة ونص شدرتين خمسة إنسان جاءك مهنئا معه هدية تحترك فتكرمه لماذا هذا التحسس بفضل إنسان وهذا الفضل الإلهي خلقك من لا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا الفضل الإلهي من دون تحسس من دون شكر يعني هل قلت من أعماق أعماقك يا ربي لك الحمد على أن خلقتني يا ربي لك الحمد على أن عرفتني بذاتك يا ربي لك الحمد على أن أعنتني على طاعتك يا ربي لك الحمد على أن ورت قلبي بنورك يا ربي لك الحمد على أن رزقتني لأعمال صالحة من أعماقك أساسا الله بيلا أنا هاسمع فضل هكذا شوف قلوا استمع الله لمن حمده ألا تفعل هذا في الصلاة ألا تقول استمع الله لمن حمده يعني يا عبدي أنا أستمع إليك صدق الأحكام ماذا تقول ربنا لك الحمد والشكر هناك من يقول يا رب لك الحمد والشكر والنعمت والرضا هناك من يقول يا رب لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك يعني ما نشأ بقلب الإنسان شعور عميق بالحمد لله عز وجل كل هذا الكون تودد إليك يعني مرة سافرت شخص بالمطار انتظرني أخذني لبيته فرض لي سائق سيارة وأنزلني بأفخر ثندق الحج وبالمدينة كذلك وعمل دعوتين ثلاث وعزم عشرات أشخاص يعني أعطاني معروف لا أنساه حتى الموت كل ما أجر الشام بحتار كيف بدي أكرمه بحتار كيف بدي أقدم له هدايا كيف بدي أعزه هو إنسان استضافني ثلاث عشرة أيام في الحج يعني هنيعمل إلهية التي تترى على هذا الإنسان يعني إنه لما الإنسان بيدخل للخلاء بيفرغ مثانته من دون آلام، من دون تميل من دون بول من دون فراغ من دون إثعاف للمستشفى هذه نعمة عظيمة القلب يعمل بانتظام، الدسام يعمل بانتظام الأوردة والشرايين، المعدة والأمعاء، الكبد والكليتين جهاز التنفس، الأعصاب الإنسان عقله في رأسه وهذه من نعم الله العظمى فلذلك يعني الموضوع كل هذا الكون تودد لهذا الإنسان ويجب أن يكون رتان حال المؤمن. قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها يا رب وقتي كله، طاقتي كله مالي كله، إمكانياتي كلها، علمي كله، أولادي يا ربي، بيتي، بيتي في خدمة عبادك، مهنتي في خدمة عبادك، مالي في خدمة عبادك. هذا هذا المقابل. قل إن فلأتي ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا مرة حكيت قصة يعني قسم منا واقعي والقسم الثاني تكميلي. أن واحد بدو يلقي بالقمامه كيس قمامه بالحاوي لقى في كيس أسود عم يتحرك. عوز بالله. انتشر فإذا فيه طفل صغير ولد تون يعني من شي ساعة ولا عم يتحرك. هي قصة في الشام أخذه إلى دار التوليد بالحاضنة أنعشوه حتى استود طحته نقله إلى البيت اعتنى به عناية بالغة حتى يعني كبر أدخل المدرسة إلى آخره تكمله سوى طبيب بعت اختصاص جاء ببرد ترالوا بيت عيادة زوجوا فهذا الطبيب اللامع حينما يعلم أن أن هذا الإنسان سبب حياته سبب حياته الله المحي وسبب هذه المرتبة العالية يعني كيف موقفه منه ما أعرف يمكن بقول له أنا لا أنسى لك هذا الفضل حتى الموت انت نفس الشيء لم تكن شيئا مذكورة خلقاً أول هديتين ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين أول ما الإنسان بيولد الله عز وجل يلهمه عملية بالغة التعقيد هي المص الآن ولد خلال دقيقة يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم إغلاقهما ويسحب الهواء الأولى لولا أن الله يلهمه هذا السلوك المعقد لما كنا على وجه الأرض جميعا الهدية الثانية الأم ما هذا الكائن الأم وحدها آية من آيات الله وجودها من أجل ابنها أحفابها إدراكها مشاعرها يعني حتى أنها تتفاعل مع ابنها تفاعلا عجيبا كأنه هناك اتصال دائم. يعني إذا كانت عند الجيران تقول لقد استيقظ ابني، فكيف عرفت؟ طف الحليب تقول لك، استيقظ. يعني هناك أشياء. فالأم هادية، الأب هدية. لي أب. قال لي أنا قال لي خادم بلاش. أنا شو بدي بهالدنيا هل أمتين وهالجاكي هل كان مشان أولادي خادم الأولاء الأب خادم الأولاد يشقا لي يسعدو بده آمن هذا البيت ويزوج ويزوجها تبقى الأب هدية الزوجة هدية الأولاد هدية هذا الهواء هذا الماء العذب الزلال كل تر ماء مالح بكلف تحليه من خمسة إلى ستة ريالات في بالمملكة العربية السعودية ست ريالات يعني سبعين ليرة لتر الماء تحلية تعم تأخذ ماء عذب زلال كل ثاني ستعشر متر مكعب من مياه عين الفيجة كل ثاني ماء مصفى عذب فرات الماء الماء هدية من الله عز وجل أنواع الفواكه إنه الله أعطاك عقل أتقنت عمل أتقنت عمل اتقالنا عمل هذا لك دخل ثابت هذا حرثة هذا اختصاص هذا الطبيب هذا مهندس فلذلك درسنا اليوم شامل شمول كبير جدا كل الكون وودتهم تودد من الله إليك ويجب أن تكون حياتك ومماتك ونسكك وعبادتك ومالك قال يا سيدي كم الزكاة قال يا بني عندكم أم عندنا قالها ما هذا السؤال يا سيدي؟ من نحن ومن أنتم؟ قال عندكم إثنان ونصف المئة أما عندنا أهل الحب العبد وماله لسيده هل تقول هذا الكلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا المعنى الأول معنى الود المعنى الثاني أن يكون معنى كونه ودودا أي يخلق المودة بين خلقه يعني مين ألقى حب الأبناء في قلوب الأمهات تخل لمستشفى الأطفال ترى منظر ببسكي الأم البدوية عم تبكي من شاء وهي ويستافر نفس الشيء والمثقفة عم تبكي والجاهلة عم تبكي والمؤمنة المحجبة عم تبكي نمط واحد كل هؤلاء الأمهات أودع الله في قلوبهم محبة لأولادهم فربنا عز وجل معنى ودود يعني يخلق الود بين عباده الأب أب، والابن ابن والأم أم، والأخ أخ، والدوجة زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من خلق هذه المودة أبي قريب يعني كان مسافر خارج قطر أربع خمس سنوات وعنده كل سنة إجازة شهر فبيجي بهالشهر بيخطب بيخطب ما بلا شيء مناسب يكون انتهت إجازته بالروح مسافر ثاني سنة أمضى شهر ما في شيء مناسب رد رجع السنة الثالثة الرابعة توتر توتر شديد شو الإصلاحين ما عيش شهر هل بيت في مشكلة هذا إلى مشكلة هي ما بتناسب هاي الرابعة آخر يوم وجد فتاة مناسبة فحب يغادر وقد عقد العقد ف. والدته شاستة الفتاة العصر توعد ثاني يوم ظهرا يأتي موظف المحكمة ليعقد القران أقلاع الطائرة الساعة الرابعة عصرا بسافر. حدثوني أن هذه الفتاة حينما خرجت بعد أن عقد قرانها على هذا الشاب إلى المطار بكت حتى ماتت من البكاء طب انبارح كان غريب أربع عشرين ساعة على بس أربع عشرين ساعة نبأرح بك... ما بتعرفوه تاني يوم بالوداع بكيت بكي طائت من بكي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة أول معنى هو بودكم بها الصحة بها النعم، بها الماء بها الطعام بها الشراب بها الفواكه بها الأسماك بها الأطيار يعني أنت أيام تلاقي أسماك ذينة هي لماذا هي؟ للأكل مول الأكل كلهم بيطلعوا لأمة واحدة بكلفوه بممكن نشير عشر حق بلأمة واحدة كلها شيء أسود شيء أخضر شيء فسفوري شيء شفاف شيء مع خيوط طلع لك أنت هذه أسماك لماذا خلقت؟ من أجلك أيها؟ من أجل أن تستمتع بمنظرها فقط هذه العصافير الجميلة لماذا خلقت؟ هذه الأصوات الرائعة من الع... لماذا خلقت؟ هذه الروائح الذكية لماذا خلقت؟ هذه الورود صدقنا الطلاق على كتاب ثمانية عشر جزءاً صدقوني برأيته بأم عيني كل جزء هذا سخنه هذا. كل ففحة صورة وردة كم منتعشر جزء؟ كل ففحة نوع من أنواع الورود أستغفر الله مورد أبصال فقط من أنواع الأبصال. الأبصال في عنا ورود وأبصال. لماذا هذا؟ عطوا لل لل الدابي وردة أم أكله؟ العطاء هو الدابي. هاي للشم هو للأكل. هو أكله معناه مو لل مو الورد في نباتات دا داخل الغرف يعني أنت بالشتاء في الجلوس بتحب تستمتع بنباتات فيه ضمن الغرط لا شمس شامسها وبتنمو وبتنامى وشي جميل طيب نباتات طالونات نباتات للمياه نباتات للحقول أه. 300 نوع عنب في بدومة مخبر للزراعة 300 نوع صنف من أصناف العنب التفاح أنواع منوعة أخ من أخواننا كان بإفريقيا جب لي موزتين من من غينيا ليش تدور أنت اللي يدور لي مشنان بنقلوا علي شو الحكي هذا الطبخة إحنا مع الموز لل... الموز عنا الأكل فاكهة عندهم للطبخ خاص أخذت قرش أكل مادة أكل فعلنا مادة أكل الأيناء مثل البطاطا طيب كتير أنواع منوعة من الموز للطبخ الطبخة كم نوع الله خلق موز كم نوع أكل الثلاثة نوع نوع قمح الله خلق في مثلا بردان في أنواع البرتقال مثلا في شيء ما في شيء في شيء شي حلو في شيء حامض في شيء كبير في صغير ما وردي هي كل مودة من الله عز وجل النوع الواحد من فاكهة النوع الواحد من فاكهة أنواع ملوعة أي مودة فأول معنى الله بيودك المعنى الثاني يخلق المودة بين خلقه يعني كيف قلت لي سهرة بس هي ومزاح ومعاونة الإنسان كائن اجتماعي مين صمموا هذا التصميم الى قعدنا للساعة 3 استغربنا مبسوطين معناتها في في مودة بيناتهم اياب بحسب السن بحسب الحرفة تقعد مع اطباء بيحكوا عشر ساعات بمهنتهم مبسوطين تقعد مع المهندسين نفس الشيء مع الأطباء نفس الشيء مع المدرسين لك الدرس الثلاني أثقنت وطلاب طار عقلهم بهالدرس. الدرس أود مع التجار هي هذه الصفقة ممتازة وهي ما ربحنا هي ربحنا فيها كل مجتمع له حديث ممتع له ترتيبات هي المودة خلق بين عباده الود المعنى الثالث بمعنى فعول أي أن الله سبحانه وتعالى عباده يتوددون إليه هو يتودد إلى عباده هو يخلق المودة بين عباده عباده يتوددون إليه ثلاث معاني دقيقة للغد من الله إلى عباده ومن العباد إلى ربهم وبين العباد بعضهم بعض لهذا يقول عليه الصلاة والسلام رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس يعني أعقل عمل أحكم عمل أذكى عمل يفعله المؤمن بعد أن يؤمن بالله أن يتودد إلى الناس حتى الحق يثري إليهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فض من حولك قال له سأنصحك وسأغلظ عليك واحد لخليفة قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لماذا غلظة؟ لقد أرسل الله من هو خير منك لمن هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون ومع ذلك قال له فقول له قولا لينا لماذا من قال لك إن النصح يحتاج لغلظة؟ يقولوا أن أحد يمكن الإمام الرازي الإمام الرازي كان من كبار العلماء مشهور فخر الرازي وله هيبة كبير وله موكب فخن ومرة كان بدرس ندروسه وخرج من المسجد يعني ثياب أنيقة وحوله التناميز وجهه منير متألق مهيوب فشاف واحد يهودي طلع هيك يهودي عامل يمكن مجارير فقير مسحوق جوع على مرض ، على حرمان ، على فقر ، على على احتقار طلع فيه هيك قال له يا هذا يقول نبيكم عن رسول الله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فيا ترى أي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها أي جنة أي أنت بسجن وأنا بجنة فقال له الإمام الرازي قال له يا هذا إن ما أنا فيه إذا قيس إلى ما أعدى الله للمؤمنين فأنا فيه سجن وما أنت فيه إذا قيس لما أعدى الله للكافر من عذاب فأنت في جنة يقال إنه أسلأ تفكر مليا وقال أشهد أن لا إله إلا الله أما جواب مُفهِم، يعني ما أنا فيه من هذا العذب إذا قيس إلى ما وعدني الله به من جنة عرضها السماوات والأرض فأنا في سجن، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال إنه انتقال المؤمن من الدنيا إلى الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى ساعة الدنيا. كيف إنه عايش الجنين بسبعمية وخمسين سنتي مكعب بالضبط هو الرحم تجويفه قبل قبل الحمل حوالي اثنين سنتي ونص مكعب كأنه ما في تجويف إبرة يعني عضلة على شكل إجاصة أثناء الحمل أو بأعلى نسبة سبعمية وخمسين سنتي متر مكعب في الإجنة إذا ولد والله كنا في أمريكا عشر ساعات طيران كان قاعد محبوسة 750 سنطة طار بالأجواء فكيف الإنسان ينتقل من ضيق الرحم إلى ساعة الدنيا؟ قال المؤمن حينما يموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهم هم وأزواجههم في ظلال على الأراء متكئون له فيها ساكهة ولهن فيها ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون هي البطولة البطولة أن يأتي هذا اليوم وأنت في منجات وأنت من أهل الجنة فنسعى نشتهد نحضر دروس علم من غض بصرنا من خاف من الله، نضبط لساننا، نضبط جوارحنا، نقرأ القرآن، نخدم بعضنا حتى يأتيها اليوم الذي نفعد فيه. فحظ العبد من هذا الاسم، حظه من هذا الاسم أنه يتودد إلى العباد. طفل يتودد له، كبيرة يتودد له. أكبر منك بالاحترام، أقل منك بالرحمة، بمستواك بالإحسان، هذا المؤمن يعني يجعل من إحسانه طريق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الآن في سؤال، الود يعني الرحمة، هل أسمنا أن الود هو الحب؟ الحب مشاعر داخلية تتترجم إلى سلوك سلوك مادي. طيب. هذا الود طيب الود والمحبة يعني مثل وجهين لشيء واحد مثل يعني الإخلاص والعبادة من داخل إخلاص الظاهر طاعة الشعور الداخلي حب السلوك العملي مودة طيب هل هناك فرق بين الود والرحمة قال فرق كبير الرحمة متعلقة بإنسان بمخلوق ضعيف بمخلوق يستجير بإنسان مريض بإنسان معذب بإنسان فقير فأنت ترحمه أما لوذ ما بده ضعف أنت بتقدم شيء لانسان من دون ما يسألك ابتداءا هذا هو التودد يعني أحيانا إنسان يترق بابك يتوسل إليك يقول لك أقربني أرجوك يقول لك أسعفني يقول لك قبلني عندك ضيفا يقول لك أوصلني إلى هذا المكان يقول لك ارحمني خذني إلى الطبيب الفلاني هذا إنسان مستجير فأنت إذا فعلت ما يناسب مثمك أنت رحيم يعني في مخلوق ضعيف استجار بك أما إذا أنت زرت صديقك صديق بأوج صحته قوته شبابه مكانته قدمت له هذه بمناسبة زواجه وما استجار فيك فالود ابتداءا أما الرحمة يسبقها طلب والود لغير الضعيف لغير الفقير لغير المستجير في فرق بين الود والرحمة فربنا عز وجل حينما خلقنا كان ودودا نحن ما, ما كنا موجودين هو خلقنا وأكرمنا وأنا علينا ف مودته لنا ابتداء وهو يأرقب كتير، أرقب كثير. يعني مرة قرأت قصفة من من أدق القصص إنه أحد وليات العباسيين في الشام سارت سفنه في الشام فيعني في ضيق الخناق على الوالي فولا هاربا مع بعض أعوانه في رجل يعني تبعه. رجال يقتلوه فدخل البيت واستجار به صاحب البيت أجاره, أجاره وبقي عنده أربعة أشهر أكرمه أبلغ إكرام ولم يسأله عن اسمه ثم طلب أن يذهب إلى بغداد هذا المستجير جهز له عبد وجهز له بابتين وفرس وصندوق أمتعة وطعام وشراب وألحق بقاتله يعني أكرم إكرام منقطع النظير أربعة أشهر يقدم له كل شيء دون أن يسأله عن اسمه وفلما أزمع السفر إلى بغداد قدم له كل شيء واعتذر منه لعلنا قصرنا في حقه ومعرف اسمه هذا بغداد صار بشبه صاحب الشرطة يعني وزير داخلية عند المنصور فمرة وهو في حضرة المنصور جاء الجنود برجل يعني يكاد يموت من شدة التعذيب ألقوه طبعاً مكبل بالقيود ألقوه في حضرة المنصور وقالوا هذا فلان جئنا به يبدو الوقت متأخر قال له المنصور لهذا الرجل قال له خذه في عهدتك إلى غد كان شخص خطير جداً طبعاً غداً سيقتل هذا المنصور لشدة حرص الأمير على حياته أخذه إلى بيته قال له من أين أنت قال له من الشام هذا صاحب الشرطة قال له وما قصتك قال له والله صارت ستنة هوجاء في الشام وأثقت بهذه التهمة وعذبت وساقني المنصور إلى بغداد وسوف يقتلني غداً في الأصل. وأنا منها بريء قال له والله بارك الله في أهل الشام أنا كنت في الشام مرة وثارت فتنة كما تقول والتجأت إلى بيت وذكر له قصته مع صاحب هذا البيت بشكل مفصل وقال له والله لا أتمنى على الله إلا أن يجمعني به لعل لي أقدم له بعض الجميل قال له والله إن الله عز وجل قد أكرمك وجمعك به عن غير قصد فأنا ذلك الرجل من شدة الآلام والتعذيب ملام خط غيرك يقولوا أن هذا الوزير الداخلية أو صاحب الشرطة أول شيء فعله وقف مرتعداً وطلب الحداد وقال فك قيوده فوراً فك قيوده أدخله الحمام ألبسه أحسن الثياب وقال أنت حر افعل ما تشاء وأنا سأتحمل عنك غدا كل شيء وهذا أقل ما أفعله معك قال له والله لو, لو توجهت إلى أي مكان سوف يأتي بي ويقتلوني لا تغلق حالك اذهب إليه فلما دخل على المنصور قال له أين, أين فلان؟ والله لا إن قلت لقد هرب لأضربن عنقك قال له هذا كفني تحت إبطي واسمع قصتي افعل بي ما تشاء اسلم دفنوي هي قصتي أنا قال له هذا الرجل فعل معي كذا وكذا وكذا بيقول المنصور قال له لا أكرمك الله لقد أكرمك وهو لا يعرفك وأنت الآن فعلت معه ما فعلت وتعرفه ما فعلت معه شيئاً أنا سأكافئه عنك قال له اذهب إليه واستقدمه إليه وأمنه المنصور عين والي على الشام من القتل للولاي شو المعروف؟ فأنا لفت نظري بالقصة أنه هو أكرمك وهو لا يعرفك هي المودة أما أنت الآن أنت رد جميل عملت رد جميل بس مو أكثر أنت مديون له أنت ما فعلت معه لو قدمت نفسك مكانه ما فعلت معه شيئا ما عملت معه شيئا هو قدم لك الحياة كنت مقطور أدخلك إلى البيت ودافع عنك وقدم لك كل شيء أربعة أشهر واعتذر منك وهو لا يعرفك الأولى أبلغ من الثاني. قال له مهما فعلت لن تكافئه وأنا سأكافئه استقدمه اعتذر عن قبول الولاي بالشام فأرسل كتاب إلى وادي الشام أن يعتني به وأيبالغ في إكرامه الجر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان لكن يعني إذا الإنسان ما تحسد فضل الله عز وجل ألم نجعل له عينين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نصفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره كلا لما يقضي ما أمره ماذا ينتظر؟ ماذا يفعل؟ الإنسان يعني ما الذي يمنعه عن أن يتوب إلى الله؟ ما الذي يمنعه عن أن يصلي؟ ما الذي يمنعه عن أن يذكر الله عز وجل؟ ما الذي يمنعه عن أن يفعل الخير مع الناس جميعا؟ والله أخ من إخواننا الكرام حدثني عن قصة: ألي راكب سيارتي وجاي أمام دمر قصه من عشر سنوات وجد رجل الساعة 12 بالليل واقف مع امرأة وحاملين طفل صغير. لعلهم غرباء لعلهم وقف خير الطفل حرارته 41 والاب والأم، الأب من لبنان جاي بالأحداث هربان ثلاثين عن جيران ومريض الابن ما يعرفوا شيء بالشهر قال لي وبقيت معهم من طبيب لطبيب لمستشفى لضرب الأبر للصيدلية المناوبة حتى الثاعة الرابعة الصباح وأرجعتهم إلى مكان ما أخذتهم أقسم لي هذا الأخ الكريم أنه بقي أسبوعين وهو غارق في السعادة يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين ما حد يعرف طعم طعم الاحسان أن تكون محسنا سيدنا عمر كان يعني يجول في المدينة مع سيدنا ابن عوف فلما رأى قافلة في أطراف مدينة نام قال تعال نحرسها لوجه الله يمكن معه تجار معهم متاع معهم بضاعة بكى الطفل صغير فقام إلى أمه قال أرضعيه أسكتته ثم بكى فقام إليها قال أرضعيه ثم بكى فغضب فقام إليها وقال يا أمة السوء أرضعيه أرجعيك، قال يا هذا ما شأنك فينا أنت؟ شو دخلك فينا أنت؟ إنني أفطمه وعمر، قال عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام التعويض العائلي يعني بيقول سيدنا عمر ندت منه صيحة وضرب رأسه وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أفصال المسلمين فكان كل هالتعذيب مني أنا السبب لأن العطاء بعد الفطان هي تخطمه يقول صلى الصبح لأصحابه طبعا أصدر أمر ثوري لاعطاء من الولادة ثوراً صحر صلى الصبح وما سمع أصحابه من قراءته شيئا لشدة بكائه وكان يقول يا رب هل قبلت توبتي فأهني أنفتي؟ أمردتها فأعزيها الإحسان شيء ي... هو المحسن أسعد منه والله مرة الكلمة قرأتها بمجلي هي أربع كلمات أيام تنتهي بيبقى يصبح صفحة فارغة بزينه بكلمة بحكمة مجلي مكتوب إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين يعني الله عز وجل محسن ويحبغ تكون محسن والحمد لله رب العالمين. يعني قبل أن ننهي الدرس، الودود هو المحب، المحب من الداخل، السلوك الظاهري ود. من الله للعباد، من العباد إلى الله وبين العباد. وحظ الإنسان هذا الاسم أن يكون ودودا مع الناس، توسلا إلى هدايتهم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهننا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين